بالله منا و بكم دوام الهدى خير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك العبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحيم والطهور كتاب مسطور في رقم منشوه والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسور إن عرابهم بكل واقع ما له مدافع يوم تمور السماء ومعه اتَّخَذُواْ الجبال مِّن دُونِ السَّيْءِ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارٍ لَّا يَجُنَّنَّمَا فَسِحْرٌ هَذَا أَن أُثْمِنَا تُمْصِرُ اصْنَعُوها فَاصْبِرُوا أَوْ لَنْ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ مرار عَلَيْكُمْ إِنْ دَمَ تُجَسَّدَمَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا منيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصوفة وزوجناه بحور عين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم الحقنا بهم ذريتهم وما غلتناهم من عملهم شيئا كلهم ريح بما كسبواه أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأذين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم مؤلؤ مكنون أَهَؤُبَغَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْرٍ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيهِ أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَالَ عَذَابَ السَّمُومِ ما كنا من قبل ندعوه إنه هو فذكر فَمَا فذكرهما أعطى بنعمة عم بك بكاهين ولا متن أم يقولون شاعر نتعنص به غيب المنون فَإِن معكم من المتعنصين أم تأم تأمرهم أحلامه بهذا أم قوم طعون أم يقولون تقوى له بند يؤمنون فليأت فليأتوا بحديث مثله إلَّا كانوا من غير شيء أم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقلون أم عيادهم خزائن المسيطرون أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِصُلْحٍ مُبِينٍ أَم لَهُم بَذَاةٌ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن أَمْ عَادَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ أم يريدون كيدا فالذين كفروا المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يعو من السماء ساقطا ساقطا إن سحار مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يوم الذي فيه يصحقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا لحكم ربك فإنك بأعيننا وسمح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسمح وإذ بعر النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إلى هوا ما ظل صاحبكم وما روا وما ينطق عن الهوى إذ وإلا وحدهم إن يوحى علمه شديد القوى ثم خوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قام قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كدم الفؤاد ما أفط على مايحى ولقذأه نزدا أخرى أي أدا سرد أي أدا سدات الموتى أي يا وشَدِدْ إِذْ يَوْشَدَ وَتَمَى يَوْشَدْ مَا ذَرَ يوش مَا ذَرَ الْبَصَوْ وَمَا طَرَ مَا ذَرَ الْبَصَوْ وَمَا لَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ آيَاتٍ بِهِ الْجُمَرَ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَ تَوَلَّ إذا كسفة عظيزة إن هي إلا أسماء شمي جنوها آيات وآباؤكم ما آزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وإلا إن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم هدى أمن الإنسان ما تمنى فللله الآخرة والأولى وكن من ملك في السماوات لا تقول شفاعتهم شيئا شيئا إلا من بعد أي إذن الله لما يشاء ويغضب إن الذين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثان وما لهم به من عين إلا ظن ولا لا تؤن ظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عن فاعرض ما تولى ذكينا ولم يرد ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم ذلك ما بلغهم vallâ samîlahu ve huve alâmu bimâ ihtedâ